والاستغفر <تصفيق> الله و أتوب بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَلَكُ وَالْفُتُونِ مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَكُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِ مَنْ فُطِنَ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إلي من لَن نَّنْتَ بِيَدَيْكُم تَفْرَحُونَ تُرْجَعَ إِلَيْهِمْ فَلَن يَجْنُوا إِلَّا الْخِزْيَ لَمَّا بِهَؤُلَاءِ فَلَن يُنْجِيَكُمُ اللَّهُ وَلَن يُذِلَّكُم مِّنْ عَذَابٍ وَالصَّابِرُونَ قَالَ يَا أيوة We're living in bao dat مينا لعدم قول الصوم فلما رنت حسبا ترجتم اكشفتا انسنا قال صرح أسلمت مع سليم لا يفسدون في الأول ولا يسمحون. قالوا تقصوا من الأين بيتناه وأمر ثم لنا طولا تُمَكِّنُ أَنَّ ذَلِكَ نَوْمًا طَوِيلًا أَجِلَّائِينَ فَتِنْكُمُ يُنْثَرُ لتأتون الدجال شخوة من دون النساء بل أنتم قوة تجارون فما كان جوابا now